وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَضِيَّةِ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِلَيْهِ مُثْنَيَيْنِ فَكَذَّبُوا مَا فَعَلْنَا بِثَالِثٍ أَتَرَى إِلَيْنَا مُثْنَيَيْنِ فَتَدَبَّرْ مَا فَعَلْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إنا إليكم وَرَسُولٌ عَجَبْنَا بِثَالِثٍ فَقَدْ إِنَّا لَكُنَّا مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وما يُسْلُونَ وَآءَلا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَرٍ قالوا ربنا يعلم اننا اليكوم لمرسلون قالوا ربنا لا يعلم الا اليكم له وما علينا الا البلا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ قَالَ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ لَئِن لَّمْ كُنْتُمْ اقوم من تعذيب اليم قال طائركم معكم قال طائركم معكم, معكم ان ذكرتم, ذكرتم بل انتم قوم مسرفون بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا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 إِلَٰهُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً أَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَٰنُ بضر لا تغن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن يردني الرصمان بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين الَّذِي ضَلَّ لِدينِ إِنْ آمَنْتَ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ إِنْ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ فِيهَ دُخُلُ الْجَنَّةِ أَلا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ أَلا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ